الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث فيما يتصل بالهدايات المستخرجة من هذه الآيات من سورة البقرة وذلك في جملة ما خاطب الله عز وجل به بني إسرائيل وذلك أنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ثم أمر أهل الإيمان أن يقولوا ما جاء في الآية بعدها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بعد الإجمال السابق في قوله قل بل ملة إبراهيم حنيفة جاء هذا التفصيل فيما يتصل بالإيمان ومتعلقاته قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء من أهل الكتاب آمنا بالله أقررنا وأذعنا قادت قلوبنا وجوارحنا وأقرت ألسنتنا بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الحق المعبود بحق وكذلك آمنا بما أنزل إلينا من القرآن ومما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الآخر الذي يشرح هذا القرآن وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي من الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا فما هذه ذلك العموم ذلك القرآن والسنة وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم الذرية ليعقوب عليه الصلاه والسلام الأنبياء من قبائل بني إسرائيل يقال لهم الأسباط وهم من نسل يعقوب عليه الصلاه والسلام ولم يكن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام سوى يوسف صلى الله عليه وسلم الراجح أن أولاده البقية لم يكونوا أنبياء فالاسباط يقال لقبائل بني إسرائيل الذين تفرعوا من هؤلاء الأولاد من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام فكان فيهم أنبياء يعني في ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم على مدى أزمان متباعده كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا فهذا يدل على كثرة هؤلاء الأنبياء في بني إسرائيل فهنا وما اوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما اوتي جميع الأنبياء من الوحي من الله تبارك وتعالى وما اوتي النبيون من ربهم فعم بعد أن خص وذلك أنه تبارك وتعالى هنا ذكر ما أنزل إلى هذه الأمة وذكر ما أنزل إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وولده وما كان في ذريته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن هؤلاء ينتسبون ينتسبون إليهم فلم يذكر لهم ما أنزل على نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام غير هؤلاء من الأنبياء وإنما ذكر هؤلاء خاصة ثم عم بعد ذلك وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بمعنى أن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وإنما نؤمن بالجميع فالواجب هو الإيمان المجمل بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وبالوحي والكتب المنزلة عليهم إجمالا ومن بلغه شيء من أسماء هؤلاء الأنبياء بأعيانهم أو هذه الكتب كالتوراة والإنجيل فيجب عليه أن يؤمن بأنها كتب منزلة من الله على سبيل التخصيص والتحديد وإلا فالإيمان المجمل يكفي يعني لو أن أحدا لم يعرف أسماء هؤلاء الأنبياء من عامة المسلمين يعرف سورة الفاتحة وقصار السور ويعرف نبينا صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعرف اسماء الأنبياء فهو يؤمن إيمانا مجملا ولا يعرف اسماء الكتب غير القرآن فهل يقال ان إيمانه الواجب قد نقص وأن إيمانه لم يتم الجواب أن إيمانه صحيح لكن إذا بلغه شيء من ذلك وجب عليه الإيمان به. هذا معنى الإيمان المجمل والإيمان المفصل ونحن له مسلمون فهذا إسلام القلوب والجوارح فلا يكون في القلب أدنى معارضة وكذلك أيضا تستسلم الجوارح وتنقاد ويستسلم اللسان بعد ذلك أقول يؤخذ من هذه الآية قولوا آمنا بالله قولوا أي بألسنتكم وهذا الأصل في القول أنه يكون باللسان لكن مع مواطعة القلب لأن الإيمان لا ينفع بمجرد بمجرد نطق اللسان فالمنافقون كانوا ينطقون بألسنتهم بكلمة التوحيد لكن من غير مواطعة القلب فكان ذلك من النفاق كما أنه لا ينفع التصديق القلبي دون انقياد القلب ودون الإذعان القلبي والإقرار القلبي يعني مجرد التصديق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهذا الذي وقع في قلوبهم من التصديق سواء كان ذلك في من بعث إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام أو في المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فالتصديق وحده لا يكفي وليس هو الإيمان المطلوب شرعا بل التصديق الانقيادي يعني تصديق خاص فالإيمان ليس بمعنى التصديق حتى في لغة العرب وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله نحو سبعة أوجه من الفروقات بين الإيمان والتصديق في اللغة ولذلك الإيمان هو تصديق خاص تصديق انقيادي بمعنى الإقرار والإذعان ونحو ذلك فهنا قولوا بألسنتكم مع مواطعة القلوب هذا القول الذي ذكره الله تبارك وتعالى ولحظوا هنا قولوا آمنا بالله هذا الأصل الكبير قدم الإيمان بالله لأنه هو الأصل في جميع الشرائع ثم أيضا قدم ما يتعلق بما أنزل على هذه الأمة قلوب آمنا بالله وما أنزل إلينا مع أن الذي أنزل على هذه الأمة جاء متأخرا بالنظر إلى من ذكر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وذلك أن الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة إيماني هؤلاء فإن إيمانهم بهذه الكتب المنزلة عليهم وبهؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يكفيهم ولا يغني عنهم شيئا إن لم يؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالنسبة لهذه الأمة وهم لا شك أن الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم من جملة أمته حتى أهل الكتاب يعني هم من أمة الدعوة ممن يتوجه إليهم الخطاب فهم مطالبون بالإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم فقدم ذلك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقوله هنا قولوا آمنا وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا فوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم لمزيد الاختصاص بمباشرة الرد على هؤلاء من أهل الكتاب فدعوته تشملهم وجاء بجمع الضمير قولوا آمنا هذا لعموم الأمة وذلك تعليما لها كذلك أيضا لاحظوا هنا في قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط جاء على نسق من الترتيب بحسب الزمان إلا فيما يتعلق بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الترتيب في القرآن في جملة المذكورات لا يدل على الترتيب بحسب الوقوع في الزمان فتارة يكون كذلك وتارة يكون على غير هذا المعنى ثم أيضا فيه إشارة إلى البداءة بالأهم وإن كان متأخرا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فقدم ما أنزل إلى هذه الأمة لأنه الأهم وما أوتي النبيون من ربهم ما الذي أوتيه النبيون من ربهم عليهم الصلاة والسلام هو الوحي والنبوة والكتاب فهذا هو المهم هذا هو المطلوب هذا الذي يجب الإيمان به والعناية به ولم يقل وما أوتي النبيون من ربهم من الرزق والمال والبلاد التي فتحوها ونحو ذلك وإنما الوحي والعلم والنبوة فهذا هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه لم يورث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أراد ميراث النبوة فعليه أن يشتغل يقبل ان يقبل على العلم وأن يعتني به ولباب العلم وخلاصته ما جاء في هذا الوحي فيتعلم علوم الوحي من الكتاب والسنة وما يطلب لذلك مما يكون مرقاه له مما لا بد له منه من اجل ان يفهم نصوص الكتاب والسنه من العلوم المساعده علوم الوسائل وكذلك ايضا يؤخذ من هذه الايه هنا لاحظ قال وما اوتي النبيون من ربهم وفي سوره ال عمران ما قال وما اوتي وانما قال والنبيون من ربهم فلم يذكر الايتاء يمكن ان يكون ذلك باعتبار أن ايه ال عمران قال الله عز وجل فيها وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لاتؤمنن به ولا تنصرنه ثم بعد ذلك جاء الأمر بالايمان من غير ذكر فأغنى ذكره اولا عن إعادته ثانيا والله تعالى أعلم بينما في سورة البقرة لم يذكر الإتاء قبل ذلك وفي قوله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم لاحظ هنا في هذا الموضع تنزيل المفرد منزلة الجمع في تناوله الأحد مطابقة باتبارا لفظ أحد هو مفرد في لفظه لكنه بمعنى الجمع لا سيما أنه جاء في صيغة النفي والنكره في سياق النفي تحمل على العموم تحمل على العموم ولذلك صح دخول بين لا نفرق بين أحد منهم وأيضا هنا لاحظ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره جاء ذلك بهذه الصيغة أن يقول جميعا قولوا آمنا بالله أن يقول ذلك كل أحد أن يقوله المجموع مجموع الناس فنزلهم منزلة النفس الواحدة ونحن له مسلمون فأتى بضمير الجمع قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ثم قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمن هؤلاء من أهل الكتاب وغيرهم بمثل الذي آمنتم به فقد اهتدوا يعني إلى الحق وإن أعرضوا عنه فإنما هم في خلاف شديد فسيكفيك الله شرهم وسينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم وأقوالهم والعليم بأحوال الجميع لاحظ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني بما آمنتم به وهذا واضح لكن حينما نشق الشعرة والشعيرة ونشقق هذه الألفاظ هنا تأتي الإشكالات يعني أولئك الذين يشققون الألفاظ يورثون الإشكالات بتشقيقهم هذا وإنما أذكر ذلك للتنبيه عليه لأنه كثير في كتب التفسير يعني هذه الآية المعنى واضح فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني بما آمنتم به فإذا قيل آمنوا بمثل ما آمنتم به وهل الذي آمنا به له مثل وهل يصح إيمانهم بهذا المثل او أنهم يطالبون بأن يؤمنوا بما أمن به بعينه لا بمثله وليس له مثل اصلا وهنا يتكلمون على حل هذا الاشكال والجواب عنه مثل هذه زائدة أو ليست بزائدة زائدة للتوكيد وهكذا في مثل قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهل له مثل وهل لمثله مثل حتى تدخل الكاف كالكاف للتشبيه كمثله ومثل للتشبيه ليس مثل مثله شيء وهل له مثل حتى يكون لمثله شيء ليس هذا هو المراد وإنما العرب تذكر ذلك وتريد به عينه وذاته فيقول مثلك لا يفعل كذا يعني أنت لا تفعل ذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني بما آمنتم بما آمنتم به أذا هو المعنى والله تعالى أعلم وأما شق الشعرة والشعيرة فهو يورث مثل هذه الإشكالات ويكثر الكلام في ذلك والجواب عنه في كتب التفسير ثم تأمل قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قد هنا دخلت على الفعل الماضي وذلك للتحقيق يعني أن هدايتهم متحققة فقد اهتدوا يعني أنه لا يمكن أن يتحقق لهم الاهتداء إلا بأن يؤمنوا بهذا الذي آمنا به أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالكتاب الذي أنزله الله عليه وإلا فهم في شقاق هم في شقاق هم في خلاف شديد وبعد عن الحق ومن ثم فإن أولئك الذين يصححون أديان هؤلاء الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم مخالفون لنص هذه الآية ولغيرها من الآيات بهذا المعنى في كتاب الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا معناها أنهم إن بقوا على دينهم لا يمكن أن يقال إن هؤلاء يدخلون الجنة كما يقوله بعض المفترين فهذا تكذيب لنص القرآن وكذلك في هذه الآية رد على من يدعون إلى الجمع بين الأديان أو ما يسمى بالدعوة إلى توحيد الأديان أو الدعوة إلى تقريب الأديان أو نحو ذلك وهذه دعوة معروفة ولهم مراكز في العالم ولهم مؤسسات ولهم منشآت تجد في بعض هذه المسجد والكنيسة ومعبد اليهود في مجمع واحد وفي بعضها يوجد معبد أيضا للبوذيين فهذه الدعوه دعوة باطلة مخالفة لنصوص القرآن ومخالفة لنصوص السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فلا يصح أن يقال هؤلاء يؤمنون بالله وسيكونون إلى الجنة ويصيرون إلى الجنة ويتورع بعض هؤلاء من اطلاق الكفر عليهم بل هم كفار بنص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فهذا كله كفر صريح وهذه قضية لا تحتاج إلى تنبيه ولكن للأسف وجد في, من في بعض من ينتسب إلى الإسلام من يجادل ويغالط في مثل هذه المسلمات، ويقول الله عز وجل هنا: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فجاء بهذه الصيغة تأكيد بإِنَّ إنما ودخول ضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقوية النسبة، يعني تولوا فإنما هم في شقاق، هم في شقاق. فهذا يدل على أن هذا الشقاق ان بقوا على دينهم مستمر وأنهم في خلاف شديد معنا لا يمكن الاجتماع ولا يمكن المقاربة مع هؤلاء بحال من الأحوال والله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ويقول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فرضاهم لن يتحقق وقتالهم لن يتوقف إلا بتركنا للدين وأما الرضا فلن يتحقق إلا إذا اتبعنا ملة هؤلاء وليس بتركنا للدين فحسب فلاحظوا التأكيد هنا فإنما هم في شقاق وأيضا جعلهم في شقاق في هذه تفيد الظرفية يعني كأنهم مضروفون في الشقاق كأنهم في داخل الشقاق هم متوغلون فيه والغون فيه واقعون فيه منغمسون فيه إلى, إلى النخاع يعني أن ذلك لا يمكن أن ينفك أو أن يفارقهم بحال من الأحوال فهو مستول عليهم من جميع جوانبهم كالظرف الذي يحيط بالمظروف فإنما هم في شقاق ثم أيضا هذا يدل على أنه لا حجة لأحد ممن يدعو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي اختاره الله واصطفاه على سائر الأديان إلا ان يكون في شقاق يعني ليس عنده إلا الشقاق ليس هناك شيء آخر إن تولوا فإنما هم في شقاق إذا ليس إلا الاهتداء بهذا الحق الذي حبان الله عز وجل به أو الشقاق ليس هناك قسم ثالث وثم انظر ماذا قال بعد ذلك فسيكفيكهم الله هؤلاء لن يدعوك وسيبقون في شقاق فإن لم يهتدوا بهذا فهم سيعملون جاهدين على صدكم عن الدين ومحاربتكم كما قال الله عز وجل في أول سورة الاحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ثم قال لما نهى عن اتباعهم وطاعتهم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ثم قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة إذا لم تطع هؤلاء واتبعت الحق سيكيد لك هؤلاء إذن توكل على الله وسيكفيك فهنا قال فسيكفيكهم الله فهذا يؤخذ منه توكل على الله تبارك وتعالى توكل الدعاة توكل الرسل توكل أهل الإيمان ولا يضرهم بعد ذلك كيد الأعداء والله أخبر عن الأموال الطائلة التي ينفقونها للصد عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذا في الدنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فهذا هو النتيجة المحققة فلا يهولنك تلك الأرقام الضخمة والتريليونات التي ينفقونها في حرب الإسلام بأنواع الحروب هذه كلها كما قال الله عز وجل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة لا تكون ضياعا وهباءا لا حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فيجب الاعتماد على الله والثقة ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه وهذا ظهر مصداقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعده الله بهذا فسيكفيكهم الله فغلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في جميع المواقع في قريضه والنظير في بني قينقاع وفي خيبر ولم تنزل أحكام الفيء إلا في حروب اليهود ولم يكن مواجهة مع اليهود قط في حرب مع المسلمين وإنما كان التسليم والنزول عن أموالهم من غير قتال ولهذا يقول الله تبارك وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذه الأموال التي حصلت من هؤلاء اليهود في النظير وغيرها يقول ما أوجفتم عليه من خيل الخيل تشير إلى الإغارة والهجوم والركاب السفر الطويل يعني كأنه يقول ما بذلتم مشقة ولا قطعتم شقة ليس لكم شيء من هذا الفيء إنما هو صار إلى المسلمين من غير كدكم وجهدكم وقتالكم بينما الغنيمة أربعة أخماس للمقاتلين بينما في الفيء ليس للمقاتلين شيء ليس للمقاتلين شيء فكفاه الله عز وجل ذلك كله فسيكفيكهم الله فسيكفيك ملاحظة التعقيب الفاء تدل على التعقيب المباشر بعد هذا الشقاق ومجيء السين يعني من قال فسوف يكفيكهم الله فالسين للتنفيس لكن ليست كسوف فهي أقرب منها فدل على قرب هذه الكفاية والله تعالى أعلم وهو السميع العليم لا يخفى عليه شيء من الأصوات ولا يخفى عليه شيء من الأحوال فهو محيط بهم وبمكرهم ويسمع كلامهم وقولهم وما يبيتون فيتوكل أهل الإيمان عليه فنواصل خلق بيده فأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا ويكم ما سمعنا جعلنا وياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم ونحمد الله وصحبه أذكر لديكم إضافة أو سؤال أنا متفضل. للمجموع مجموع الأمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فالسياق من أوله في الجمع لكن في قوله فسيكفيكهم هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال الشاطبي رحمه الله وغيره بأن مثل هذا الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وذكره الحافظ ابن القيم أيضا في غير هذا الموضع يقول مثل هذا الوعد الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هو لأمته من بعده فهذه الكفاية تكون لأتباعه بقدر اتباعهم له تحصل لهم من الكفاية أليس الله بكاف عبده؟ فهذه عبد مفرد مضاف يفيد العموم وفي القراءة الأخرى المتواترة عبادة فهذا يشمل الجميع وكذلك في قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الحافظ بن القيم يقول هذه جميعا تكون له ولأمته ألم نشرح لك صدرك فيكون لاتباعه من شرح الصدر بقدر اتباعهم له ووضعنا عنك وزرك يكون لهم من حط الأوزار بحسب اتباعهم له ولزومهم ما جاء به الذي أنقضى ورفعنا لك ذكرك أنه يحصل لهم من رفعة الذكر بحسب ما يكون لهم من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فهذه حاصلة لأتباعه الشاطبي يقول كل ما كان من هذه التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص إلا ما لا يكون إلا له كالوحي والنبوة مع ذلك يقول فإنه يكون لأتباعه منه نصيب بقدر ما يكون لهم من الاتباع مثل نصرت بالرعب مسيرة الشهر. هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكون لأتباعه أيضا وجعل رزقي تحت ظلي رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وهكذا الله أعلم نعم